اف الخير أق الخير أق الخير الخير الخير الخير الخير في الغير أق في الخير أ قو في الخير الكبيل ان النفسى مشقات فق الخير الده كشمس في أفوب الحيا في الخير الكب ان النفسى مشقات فق الخير زدهي كشمس في سفوق الحياةسي تركبك المحاجر والقلوب الخافطات سيني بركبك وانشني عبر المدى والمكرمات النور يجتاح الدجاك الغيث يحيي من موات قود النفوس إلى الفضيلة والطهارة والنجاة وابني بهم ركن العلاء بالباقيات الصالحات بهدى الكتاب وبالحديث وسيرة السنة الثقات بالدين بالأخلاق بالقلم المسدد والدوات سيري في أنترك المحاجر والقلوب الخافلات سيري في ركفك وانشري عبر الهدى والمقر تجاك الغيث يوحيي من مواد أود النفوس إلى الفضيلة والفهارة والنجاة يا قافلة يا قافلة